أحزاب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حملت المرأة من تلك العلاقة المحرمة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فطلب من أصحابه أن يتأملوا ابنها فإن جاء كذا وكذا فهو لزوجها وإن كانت مواصفاته كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء ولدت المرأة فإذا مواصفاته تثبت أنه لشريك زاد إيمان الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم لكنهم ازدادوا ثقة بنظام قضاء لا يعتمد على الغيبيات والكرامات ولا على الظنون بل على الأدلة والبراهين المادية المحسوسة حين قال صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن وقال صلى الله عليه وسلم في مثل حالتها لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتها أي أن الذي منعه من إقامة الحد عليها هو تشريع اللعان فارق بين الحالتين اللعان والإفك الذي رميت به عائشة فكيف هي الصديقة بعد الإفك لقد رفع الله قدرها غدت بنت أبي بكر بعد تلك الشدائد أكثر قربا من حبيبها رغم عتابها له لا طفها ذات يوم فقال إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا فقالت. ومن أين تعرف ذلك قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم ابتسمت وقالت أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك عادت الهدايا في يوم عائشة حتى غارت أمهات المؤمنين بل انقسمنا إلى حزبين حزب ترأسه عائشة ويضم حفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة وحزب ترأسه أم سلمة ويضم زينب وجويرية ويبدو أن اجتماعا جرى في بيت أم سلمة قلنا فيه يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان كان لاجتماع بدافع الغيرة وإلا فلا علاقة لعائشة بهدايا الناس فهم أحرار في توقيت هداياهم ومع ذلك لا بأس من التجربة دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فعرضت لاقتراح عليه فلم يجبها كررته ثلاث مرات فلما كانت الثالثة قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، لم ييأس حزب أم سلمة، فالمنافسة محتدمة على أزهى المقاعد داخل أجمل القلوب، لذا ارتأت أم سلمة توظيف عاطفة الأبوة لعل وعسى اتجهت إلى فاطمة الزهراء فهل ستنجح المحاولة؟